بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معربون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم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 أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيب ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا فتعلقه فخلقنا العلقه مبغه فخلقنا المبغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم ان خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم ان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 فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواته كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَانٌ نسقيكم مما في فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا وعليها وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون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 ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جئنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إلي أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فاذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها, فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إليهم إنهم مغرقون، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فقل الحمد لله، فقل الحمد لله الذين جاؤوا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني من زلم مباركا، وأنت قيء المنذمين. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِ قُرُونٍ آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 ما تشربون؟ ولئن أضعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أي أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون.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 قال عما قليل ليصبحن نادين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمّة أجلها وما يستخلون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمّة رسولها كلب فاتبعنا بعضهم بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 يا نها أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرا بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبن نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم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 119. هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مدركين بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم من لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يدبروا القول أَمْ جاءهم مما لم يأت آباءهم الْأَوَّلِينَ أَمْ لم يعرفوا رسولهم فهم له أم يقولون به جينة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الراسقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناجبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بر للجوا, للجوا في طغيانهم نعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا, فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى ما إذا فتحنا عليهم بابا ذا با عذاب شديد إِذَا هم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 أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا هذا اساطير الاولين قل لمن الارض ومن فيها ما ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله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 ما اتخذ الله منه ولد وما كان معه من إلآن إلى الذي بكل إلآن بما خلق إذا الذي بكل إلآن بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما عم يصفون لا صفو عالي لا يشركون قل رب انما ترى ما يعدون ربي فلا تجعلني في القوم الضالين واننا على ان نريك ما عندهم لقادرون ادفع باللك هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا اننا جعلنا هو قرائنها ومن ضالهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا بابين يومئذ فلانسان فَلَا يومئذ يومئذ ولا يتساءلون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 وهم فيها كارحون أَلَمْ تكن آيَاتِي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضَالِّينَ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأ فيها ولا تكلمون إنو كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا ما اغفر لنا ومحمنا اغفر لنا وارحمنا وان انت خير الرحيم فاتخذتموهم صخريا حتى انثوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صدروا بما صبروا, بما صبروا هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سيم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 فإنما حسابه وعند ربيه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر رحم وأنت